وَبَرَّدَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَّةً كَانَتْ آمِنَةً مُقْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ لِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِذَاتِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ لِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَ أَهْمَ رَسُولٍ مِنْهُمْ فَكَذَبُوا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 فَمَنِ الْصُّرْوَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَصُورُ الرَّحِيمِ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْتِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُكْفِنُونَ مَتَاعُ قَلِيلٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصفنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون